هم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كل من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ستتودم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهله به لغير الله فمن اضطر غير باقي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ويشترون به ثمانا ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على لِكَيَ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ